وصور الامتناع ايك النفاد غفلة وملجا واختلف في مكرهن ومذهب الأشاعرة جوازه وقد راه اخره عرفنا انه اراد أن يبين في هذه هذين البيتين من هو المكلف دون غيره وذكر أن الصواب أنه يمتنع تكليف انه يمتنع تكليف ثلاثه اصناف الاول الغافل والثاني الملجا وثالث المكره وعرفنا أن قوله ذو غفله مراد به الغافل ودخل تحته الناس والساهم والنائم والغافل وزيد عليه السكران والصحيح أن السكران غيب غير, غير مكلف مطلقا لا في الاقوال ولا في, في الافعال فلو ارتد حال سكره لا يعتبر ردة ولو اسلم كافر وهو سكران لا يصح اسلامه وكذلك جميع عقوده من بيع وشراء وعدق وهبه ووقف ونحو ذلك كل ذلك من السكران لا يعتبر اذ لا فرقا من هذه الحيثيه بينه وبين المجنون كما ان المجنون لو صلى لا تصح صلاته كذلك السكران لو صلى لا تصح صلاته المجنون لو طلق لا يصح طلاقه كذلك السكران لا يصح طلاقه هكذا الردة على الأصح وعرفنا ان هذه المساله فيها قولان لاهل العلم هل تصح ردة السكران ام لا والصواب عدم عدم الصحه اذا الصحيح في مساله السكران عدم تكليفه مطلقا وعرفنا أن المراد البحثون في السكران الذي يسميه الفقهاء بسكران الطافح ام النشوان الذي يكون في أول سكره وعقله معه فهذا محل اجماع أنه ماذا انه مكلف فلو طلق وقع طلاقه ولو صلى صحى صلاته ولو باع واشترى صح كذلك عقده لماذا لأن شرط التكليف لا زال موجودا وهو الفهم والعقل واذا قيل له صلي فهم المراد به بالصلاه فصلى صح صلاته بناء على أن الاصل هو التكليف ولا يرتفع عنه حين اذن الله بيقين واما الذي زال عقله بحيث لا يميز بين الاعيان وليس المراد بأنه لا يميز بين الاعيان أنه لا يميز بين السماء والارض والذكر والانثى وإنما كما قال الامام احمد أنه لو وضعت ثيابه مع ثياب غيره لم يعرفها او انه اذا وضع نعله مع نعلي غيره لم يميزها حينئذ نعتبر هذا أنه فاقد ل للتمييز وهذا هو في المساله والمساله فيها خلاف طويل عند اهل العلم قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لايراده يعني يصلح دليلا أن السكران يعتبر مكلفا كقولهم انه قد صح طلاق السكران بعضهم يحتج به صحه طلاق السكران على صحة عقود نقول اولا أثبت أن طلاق السكران يصح وبعد ذلك فرع عليه ولذلك جعله شيخ الاسلام لتيم رحمه الله تعالى عند القائلين بأن السكران مكلف أن ان السكران مكلف ان صحه طلاقه يعتبر اصلا في المساله ثم بعد ذلك فرعوا عليه سائل المسائل فاذا بطل الاصل من حيث كونه لا يصح طلاقه ما فرع عليه يكون من باب من باب اولى فتميل لهذا إنه قد صح طلاق السكران ولزمه ارشو جنايته وقيمه ما اتلفه هذا يعتبر من خطاب الوضع ولا خلاف فيه بين اهل العلم أن السكران لو قتل لزيمه الضمان ولو اتلف مال أحد من الناس لزيمه الضمان هذا كسائر كسائر غير المكلفين كالنائم والساهي والمجنون لو اتلف لزيمه امرسه الجنايات وكذلك الضمان في القتل ونحوه حين نقول هذا من خطاب الوضع وبحثنا في خطاب التكليف بحث في خطاب التكليف هل هؤلاء مكلفون ام لا واما البحث في خطاب الوضع في هذا محل اتفاق لما سيأتي ان شاء الله تعالى بأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه الفهم والعقل ولذلك الشرطان المتفق عليهما عند الاصوليين هما الفهم فهم الكلام والعقل هذا لشرطان في أي خطاب في خطاب التكليف ولا يعتبران, الش... ولا يعتبران في خطاب الوضع فلا يشترط الفهم ولا يشترط العقل اذا ميزت هذه المساله ان اذا كل اراده يريده من قال بتكليف النائم الساهي والغافل والسكرال بانه يجب عليه من أروس الجنايات وضمان المتلفات نقول هذا من خطاب الوضع وليس البحث فيه ولذلك قال هنا ولم ياتي من خالف بذلك بشيء يصلح لايراده كقولهم انه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمه ما اتلفه وهذا استدلال ساقط يعني لا يعتبر استدلالا صحيحا لخروجه عن محل النزاع لخروجه عن محل النزاع في احكام التكليف لا في أحكام الوضع ومثل هذا من احكام الوضع اذا نظر في هذه الأدلة وما يريده مقال بتكليف السكران نقول كل ذلك يعتبر من خطاب الوضع لا من خطاب الشرع لا من خطاب التكليف من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف وامال الايه فعرفنا الجواب عنها فيما سبق يا اي الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حينئذ المراد بها ماذا نشوان قبل ان يكون طافحا أو أنه في أول الامر بمعنى انه كان على جهه التدريج أو يقال السمر على على صحوكم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يعني استمروا على اسلامكم حتى يأتيكم الموت وانتم مسلمون هنا استمروا على صحوكم ولا تسكروا حتى يدخل وقت الصلاه وانتم على صحو اذا هذه الايه كالايه السابقة وأما طلاق السكرى فعرفنا انه ليس بواقع ومن فرع على هذا الاصل حينئذ نقول هذا تفريع تفريع ساقط ولا يلتفت اليه البتة اوردنا كلام شيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى أن طلق السكران لا يقع وقد حك فيه الاجماع اجماع الصحابه لاجماع السكوتي ولذلك قال قد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابه كعبد الله بن عباس ان طلاق السكران لا يقع ولم يثبت عن صحابي خلافه فدل ذلك على ماذا على أنه اجماع سكوتي والصحابه اجمعوا على أن طلق السكران لا يقع وليس هذا خاصا بطلاق السكران بل سائر تصرفاته من أقوال وافعال حكمها حكم الطلاق وإذا كان الكافر إذا كان سكران فاسلم لا يعتبر إسلامه والعكس بالعكس لو كان مسلما فارتد لا يعتبر لا تعتبر ردته ان لا تصح فمن باب اولى ما دون الاسلام و والرد ان لا يصح شيء منهما البتة وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابه كعبد الله بن عباس أن طلاق السكرار لا يقع ولم يثبت عن صحابي خلافه ثم اورد الحج على ما ذكرناه سابقا في كونه ماذا في كونه ان الذين اوردوا او صححوا طلاقه لم ياتوا بنص من الشرع وإنما جعلوه من باب التغليظ في العقوبة نقول العقوبه هي الحد وليس ثم شيء آخر يزيد على على الحدود الحدود التوقفية إذا كان كذلك فما جاء به الشرع عقوبه على السكر ونحوه حين اذا نثل ومع ذلك يبقى على على الأصل وهو عدم عدمهم مما يذكره الاصوليون هنا في هذا الموضع ما يسمى بمساله البنج هل هي في حكم السكران ام لا البنج معرب قد ذكره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في مواضع من من فتاويه وكذلك اهل الاصول البنج معرب وهو نبت له حب يسكر يستعمل للتخدير يستعمل ليه للتخدير يسمى البنج قال في التحبير اكل البنج كان يؤكل وقد يشرب وقد يستعمل استعمالا اخر ليس المراد الاكل دون دون غيره المراد التعاطي يعني اذا اخذ البنج على اي وجه كان قال في التحبير اكل البنجي الصحيح من المذهب إن اكله لغير حاجة إذا زال العقل كالمجنون كالمجنون يعني غير غير مكلف إذا قيل كالمجنون مرادهم أنه غير غير مكلف اكل البنجي الصحيح من المذهب يعني عند الحنابله ان اكله لغير حاجة إذا زال العقل كالمجنون ولا يقع طلاق من تناوله ونص عليه الإمام أحمد لانه لا لذة فيه لا لذة فيه وفرق الإمام أحمد بين آكله وبين شارب الخمر فالحقه به بالمجنون الحقه بالمجنون بمعنى ماذا أنه غير مكلف لأن المجنون بالاجماع غير غير مكلف حينئذ آكل البنج إذا زال العقل بأكله حكم حكم المجنون وعنه روايه أخرى هو كالسكران والسكران مر معنى ان مذهب الامام احمد انه مكلف اذا يعتبر اكل البنج مكلفا اذا قيل بانه كالسكران واختاره الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله تعالى قال ابن قدامه في المغني فاما ان شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالما به متلاعبا فحكمه حكم السكران في طلاقه حكمه حكم السكران يعني انه مكلف وقول في طلاقه المراد به ما ذكرناه سابقا ان الاصل هو طلاق السكران وحمل عليه غيره حمل عليه غيره بهذا قال أصحاب الشافعي وقال اصحاب ابي لا يقع طلاقه لانه لا يلتذ بشربها ولنا أنه زال عقله بمعصيته فاشبه السكران اذا آكل البنج أو شارب البنج فيه قولات كالمجنون كالسكران بمعنى أنه ذاك ان فيه قولين او مذهبين القول الاول انه كالمجنون فعين اذن لا ينفذ ولا يعتبر قول الاخر انه كالسكران ككالسكران كا وفرق بعضهم بين السكران وبين بين اكل البنج بأن السكران يلتذ به كل منهما اشتركا في زوال العقل لكن آكل البنج لا يلتذ به لا ي... لا, ي... لا يكون فيه طرب ونشوه واما السكران هذا يطرب به بسكره يعني يجد لذة فثم فرق بينهما وإن كان العاصر في مثل هذا ان يقال إن العبرة هنا ليس باللذة ولا عدمها وانما العبرة بماذا بزوال العقل ووجوده لان التكليف قلنا مرتبط بشرطين الفهم وزوال العقل اذا الفهم وزوال العقل اكل البنج من حيث الفهم وزوال العقل هو كسك هو كالسكران باعتبار انه غير مكلف وكالمجنون لا فرق بينهما اذ ذلك كذلك آكل البنج باعتبار الفهم و زوال العقل لا فرق بينه وبين ماذا بين المجنون وكل منهما حينئذ يكون قد فقد شرط صحة التكليف واذا كان كذلك فالاصل حينئذ يكون في آكل البنج أو شاربه أنه غير مكلف لزوال شرطي صحة التكليف واما كونه يلتذ أو لا يلتذ نقول هذا قد رتب عليه العقوبه وعدمها واما وهي شيء اخر لان حكم وضعي وليست وليست العقوبه حكما تكليفيا حينئذ نكون النظر في زوال العقل وعدمه قال في المبدع البنج ونحوه كجنون يعني يعني انه غير مكلف البنج ونحوه كجنون لانه لا لذته به نص عليه وذكر جماعه يقع لتحريمه يعني يقع طلاقهم ولهذا يعذر قال الشيخ تقي الدين قصد ازاله العقل بلا سبب شرعي محرم قصد ازاله العقل بلا سبب شرعي محرم وقد يكون غير محرم كما لو اخذ البنجل لتداوي ونحوه هذا ليس بمحرم لانه لسبب شرعي لكن هل يخاطب او لا يخاطب مساله اخرى باخذه للبند ان كان لتداوي فلا اثم لكن مسألة إذا أخذ بعد ذلك وزال عقله يخاطب أو لا يخاطب بالتكليف مساله اخرى الاثم وعدمه كمساله السكران السابقة قلنا السكران ان تعمد شرب المسكر ياثم ياثم اذا اكره فسكر لا ياثم لا كلاهما غير مكلفين كله منهم غير غير مكلف حينئذ النظر باعتبار الاثم وعدمه باعتبار السببي فإن كان السبب شرعيا حينئذ نقول هذا لا ياثم لكن كونه اخذ البنج لسبب كدواء ثم ترتب عليه زوال العقل فدخل وقت الصلاة وخرج وهو لازال في بنج فالاصل ما هو الاصل أنه غير مكلف الاصل انه غير مكلف اذا اللذه عدمها لا عبره بها كذلك كون السبب شرعيا أو لا لا عبره به لماذا لأن هذا الوصف خارج عن ماذا عن كونه تعاطي البنج ودخل عليه الوقت وخرج كصلاه ونحوها وهو قد زال عقله والنظر حينئذ نكون في هذا في هذا المحل اما السبب واللذه فهما أمران منفكان فياثم أو لا ياثم كالسكران سكران إذا اذا بنفسه عالما أن هذا مسكر اثم ثم هو غير مكلف وإذا اكره او غلط ظن أنه ما مثلا أو عصير أو شيء من ذلك فشربه عين اذا سكر يأثم لا ياثم لكنه هل هو مكلف غير مكلف اذا السبب لا دخل له في مسألة التكليف وعدمه كذلك النظر في في الاثم وعدمه قال الشيخ تقي الدين قصد ازاله العقل بلا سبب شرعي محرم هو كذلك محرم ويثب لكن مساله التكليف عدمها هذه مساله أخرى وفي الواضح ان تداوى ببنج فسكر لم يقع وهو ظاهر كلام جماعه يعني ان تداوى ببنج فسكر لم يقع طلاقه وهذا باعتبار ماذا باعتبار كون السبب شرعية حينئذ نقول هذا غير محرم فلو وقع طلاقه فلو طلق وقت زوال عقله ببنج قالوا يقع طلاقه والصواب أنه لا فرق بين البنج والسكر اما كونه اخذه لتداوي ونحوه بسبب شرعي نقول هذا يرفع الاثم لكن لا يوجب التكليف والتكليف مرتبط بزوال العقل وجودا وعدما كما مر معنا قال ابن اللحام وقال في المحرر فاما من تناول البنجة فالحقه بعض أصحابنا بالسكران فقال مكلف وفرق الامام احمد بينهما فالحقه بالمجنون يعني غير غير مكلف وقال القاضي في الجامع الكبير ان زال عقله بالبنج نظرت فان تداوى به فهو معذور نعم فهو معذور لكنه معذور من حيث عدم ترتب الاثم عليه ويكون الحكم فيه كالمجنون وان تناوله متلاعبا أو قصد ليذيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران يعني يكون مكلفا إن اخذه لتداوي لسبب شرعي حينئذ حكمه حكم المجنون حينئذ لا يكون مكلفا إن أخذه لسبب محرم حينئذ يكون حكمه, حكمه حكم السكران فيكون مكلفا اذا النظر باعتبار ماذا باعتبار السبب الحامل له وهذا ليس بالصواب والله اعلم لماذا لأن العبره بكونه بكونه قد أخذ البنج فزال عقله البحث في ماذا في هذا العبد المكلف الذي زال عقله بسبب البنج هل هو مخاطب بالشرع بالأمر والنهي او لا وليس البحث في السبب الحامل له أو في الثواب وعدمه فالمسالتان منفكتان وكذا قال ابن عقيل في الواضح وهو ظاهر كلام جماعة لانهم قالوا ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوي حاجة وتداوي حاجته قال الزركشي ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيث حشيشه وابو العباس ابن تيميه يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر يعني لا فرق بين الحشيش أو الحشيشه واحدة لا فرق بينها وبين الشراب المسكر حتى في ايجاب الحدي لأنها ماذا؟ لا من انواع الخمر وخدرات هذه من أنواع الخمر ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى يعني لماذا فرقت بين البنج وبين الحشيش قال الحشيش كالخمر يلتذ بها وتشتهى يطلبها يتلذذ بها وام البنج فلا انما يزيل العقل حينئذ ما يزيل العقل على نوعين منه يلتذ به ويطرب كالسكر شرب الخمر والحشيش ونحوها ومنه لا يلتذ به ويطرب كالبنج كالبنج الصواب أن كل منهما رافع للتكليف رافع لللتكليف بجامع أن كل منهما قد زال عقله فلا يفهم فلا يقال لمن لا يفهم إفهم كما لا يقال لمن لم يسمع أو لا يسمع اسمع وهكذا حينئذ نقول العله هنا تدور أو العله هي زوال العقل فاذا كان كذلك حينئذ نقول لا لا تكليف لا بأمر ولا ولا بنهي قال الزركشي ويفرق بينها الحشيش وبين البنجي بأنها تشتهى وتطلب فيك الخمر بخلاف البنجي فالحكم عنده يعني عند الشيخ الاسلام منوط باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بانها تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق يعني حكم حكم السكران فكما ان السكران لا يقع طلاقه كذلك المحشش لا يقع طلاقه فلا فرق بينهما البت قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وكذلك الحشيشة المسكره يجب فيها الحد يجب فيها الحد لماذا لانها خمر واذا كان كذلك فالحكم واحد وهي نجسه في اصح الوجوه وقد قيل إنها طاهره نجاسة وعدمها لا علاقه لها به كونها مسكره اولى قلنا فيما مر معنى النصوف الخمره انه أنه طاهر وليس تم دليل واضح بين دل على نجاسة الخمره وان كانت المذاهب الارب على الام اربعه على كونها نجسه مثل هذه المسائل التي اكثر أهل العلم على القول بنجاسة الشيء حين اذنوا بين العلم والفتوى فايقالوا يفتى الناس بأنها نجسة من اجل الورع وخاصه فيما يستقبل لالا يتلبس بشيء يكون أكثر اهل العلم على بطلان صلاته مثلا وأما في شيء وقع وانتهى حينئذ قالوا بان الصواب انها طاهره انها انها طاهره فإذا كان كذلك حينئذ يفرقوا فيه في أما من حيث العلم والعصر في العلم أنه يذكر الدليل فما جاء أو كان مستندا إلى دليل صحيح قبل وإلا والا فلا ونظرنا في أدلة من قال بالنجاسه فاذا بها ضعيفه وع كان كذلك عينذ يقول الاصل هو الطهاره والحشيش كذلك الاصل فيها انها طاهره وليس ثم دليل يدل على انها انها نجسه اذ ليس كل محرم نجسا كل نجس فهو فهو محرم غير العكس غيري من غير عكس ومر معنا هذا مبسوطا في شرح الزاد مطول قال الشيخ الإسلام هي نجسه في اصح الوجوه وقد قيل إنها طاهرة وقيل يفرق بين يابسها ومائعها والأول الصحيح لانها نجسه عندهم لأنها تسكر بالاستحاله كالخمر الني بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج او يسكر بعد الاستحاله كجوزه الطيم فان ذلك ليس بنجس ومن ظن ان الحشيشه لا تسكر وانما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها من الذي يعرف حقيقة أمرها ها من جربها <تصفيق> وقد يكون شيخ الاسلام رحمه الله تعالى راى من تعاطى الحشيش قد يكون رااه وحينئذ قد يكون كذلك على كل هي مطربه يعني يلتذ بها ولذلك يطلبونها باغلى الأثمان في زماننا وفي القديم ودل ذلك على انهم يطربون بها يعني يلتذون بها فيك الخمن يعني يستانسون بها وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها فإنه لولا ما فيها من اللذه لم يتناولوها ولا اكلوها بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه قال والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه يعني ما تتعلق به النفس وما لا تتعلق به به النفس فالمحرم الذي يطلب وتشتهيه النفس ويسعى إليه ليس كالمحرم الذي لا تشتهيه النفس ولذلك فرق بينهما في التعزير وعدمه قال فما لا تشتهيه النفوس كالدم محرم لا تشتهيه النفوس والميت اكتفي فيها بالزاجر الشرعي فجعل العقوبه فيها التعزير فقط وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعي طبيع طبيعيه طبيعيا وهو الحد وهو وهو ولذلك الحد من حيث النظر الشرعي إنما يتعلق بما جاء مما حرمه الشرع وتعلقت به النفس وأما ما لا تتعلق فيه نفس عينيد نقول هذا يكتفى فيه بالتعزيل قال الحشيشه من هذا الباب وقال في موضع آخر وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعزير فقط يعني اذا لم يكن لسبب مباح وقال وقاعده الشريعة ان ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد وما لا تشتهيه كالميتة ففيه تعذير هذا الاستقراء الشرعي اذا البنج فيه خلاف بين اهل العلم هل هو كالمجنون او كالسكران ان قيل كالمجنون فلا تكليف وهو الصواب وان قيل كالسكران فهو مكلف عند جماهير اهل العلم حينئذ يكون مكلفا والصواب انه قد زال عقله فكل من زال عقله سواء كان بسبب شرعي أو محرم او مباح حين ترتب عليه ارتفاع التكليف بقطع النظر عن كونه اثما او لا وبقطع النظر عن كون السبب مباحا او لا اذ العبره بزوال العقل وقته وقت التكليف ومن أهل العلم من قال في صاحب البنج ان زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه لانه معذور فانه معذور انزال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لانه يعني غير مكلف غير غير مكلف ودائما هذه التفصيلات تدل على ضعف القول كل تفصيل إذا لم يكن مبنيا على على دليل مفصل لان الدليل يدل على ماذا السكران مكلف مطلقا غير مكلف مطلقا اما هذا او ذاك فان جاء التفصيل نحتاج الى دليل ماذا دليل مفصل دليل مفصل فاي لم ياتي به حينئذ قلنا اما مكلف مطلقا وإما غير مكلف مطلقا والصواب انه انه غير مكلف مطلقا واختار في الشرح الممتع شيخنا الزمير رحمه الله تعالى انه انزال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا وإن كان بغير اختياله فلا قضاء عليه هذا كذلك تفصيل يحتاج إلى الى دليل وليس تم دليل واضح بين وإنما السؤال هنا هل هو مكلف ام لا ان قلت مكلف حينئذ انطردته في جميع المسائل لا تفصل إلا بدليل مفصل وان قلت غير مكلف حينئذ انطردته بجميع المسائل فلا تاتي تفصل بغير دليل مفصل والصواب في هؤلاء المذكورين السابقين النائم والساهي والغافل والسكران ومتعاطي البنج والحشيش وكل ذلك بمنزله عقله بسبب مباح أو غير أنه غير غير مكلف هذا هو الصواب في هذه المساله اذا ذو غفله هذا هو الصنف الاول ممن نص المصنف رحمه الله تعالى على انه يمتنع تكليفه يمتنع تكليفه فالغافل غير مكلف ويشمل الانواع التي ذكرناها السابقة لكن ننبه هنا الى ان مساله الغافل الكلام فيها من جهه امتناع تكليفه من حيث غفلته من حيث غفلته يعني غافل غافل غافل حينئذ نقول هذا اسم فاعل حينئذ نقول غافل هذا اسم فاعل غافلا غفلا فهو غافل فاذا كان كذلك حينئذ الماده معتبره فالغافل من حيث غفلته الساهي من حيث سهوه الناس من حيث نسيانه ومر معنا أن بعضهم يقيد وهو أدق لكنه إذا لم يقيد فهو المراد عند الاصوليين الناس حال نسيانه الساهي حالة حاله لا من هذا القيد لانه قبل السهوي وبعد السهو مكلف بالاجماع لكن في حال السهو حين نقول هذا غير غير مكلف النائم حال نومه قبل النوم هو يفهم عاقل اذا مكلف بعد أن يستيقظ فهو مكلف بالاجماع اذا الغافل متى يكون غير غير مكلف وقت غفلته من هذا الاعتبار أو من هذه الحيثيه فالكلام في مساله الغافل من جهه امتناع تكليفه من حيث غفلته هذا قيت حيث هنا للتقييد لا من حيث عدم لا من حيث عدم صلاحيه قدرته للمكلف به وهو الامتثال يعني قوله ارتفع عنه التكليف هل لكون قدرته غير صالحة هل لكون قدرته غير صالحة للامتثال جواب لا قدرته تامه يعني ليس بعاجز أو لا هل هو عاجز ليس بعاجز بل القدره تامه وانما انتفى عنه ماذا الفهم والعقل اذا البحث في الغافل من حيث غفلته لا من حيث كون القدره عنده صالحه للامتثال او عدمه اذ قدرته صالحه له إنما المانع غفلته عن الطلب حتى يمتثل وقلنا هذا يمتنع تكليفه يعني يستحيل كما نص عليه الناظم وصور امتناعه ان يكلف ذو غفلته والمحال هنا هو الاتيان امتثالا للامر والنهي ان يمتثل الأمر والنهي هذا محاله اذ كيف يمتثل الأمر أو النهي من لا يعلم امرا ولا نهيا هو لا يعلم قلنا لا يمكن يقال له يفهم عين النائم لا يقال له صل لذلك الساهي لا يقال له صلي المجنون مجنون السكران والذي تعاطى البنج لا يقال له صلي انه لا يفهم فاينذن كيف يعقل امرا ونهيا فانتفع عنه ماذا انتفع عنه التكليف لهذا اذ كيف يمتثل الامر أو النهي من لا يعلم امرا ولا نهيا فليست الاحاله لعدم القدرة على المكلف به بان لا تصلح قدرته مع وجودها حتى يكون من تكليفي ما لا يطام لأن بعضه امتنع قال يمتنع تكليفه بناء على مسألة وهي امتناع تكليف ما لا يطاق نقول ما لا يطاق يعني ما لا يقدر عليه وهل الغافل امتنع تكليفه لعدم صلاحية قدرة على الامتثال الجواب لا فكيف يفرع هذا على ذاك مر معنا في أول البحث قلنا بعضهم قال وصوب امتناع الامتناع المراد به الاستحاله فالغافل غير مكلف فهو الصواب لماذا قال لانه من تكليف ما لا يطاق لو كلف الطوق والطاقه المراد بها هنا ماذا القدرة فهل ارتفع التكليف عن الغافل لعدم قدرته الجواب لا قدرته صالحه تامه لكنه ماذا فقد شرطي التكليف الذي هو الفهم والعقل فقد زال عقله وزال فهمه حينئذ نقول قدرته موجوده وهي وليس ثم ما يجعل هذه المسألة مرتبطه بالتكليف بما ما لا يطاق فليست الإحالة يعني المستحاله لعدم القدرة على المكلف به بان لا تصلح قدرته مع وجوده حتى يكون من تكليفه ما لا يطاق عينذا التفريع كما ذكرنا سابقا ليس لكونه ماذا ليس لكونه مما يتفرع على هذه المساله وإنما لكونه قد فقد شرطي صحه التكليف وهذا هو الصواب وليس هو مكره ولا ملجان وهذا هو الصنف الأول كما ذكرنا ثم اشار إلى الى الصنف الثاني ممن امتنع تكليفه قال وملجا ذو غفلة وملجا بالرفع عاطف على على ذو والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على اخره هنا اختلفا في عين الرفع اختلفا في العين يعني ما يرفع به الأول مرفوع به الحرف والثاني مرفوع به بالحركه اذا عطف حركه على على حرف والمراد العطف مرفوع على مرفوع بقطع النظر عن كونه مرفوعا بحركه أو حرف وملجا أي وصوب امتناع تكليف ملجا أي وصوب امتناع تكليف ملجين فعرفنا أن الامتناع المراد به ماذا الاستحاله العقلية استحاله العقليه بانه يمتنع عقلا ان يوجه الخطاب بالامر او النهي للملجا كما أنه يمتنع عقلا ويستحيل عقلا أن يتوجه الخطاب بالأمر او النهي للغافل فهما سيان وان كان الملجة يحكم فيه اجماع بانه غير مكلف والغافل في خلاف السابق لكن كل منهما قد اجتمعا في عدم التكليف اي وصوب بامتناع تكليف ملجين والالجاء إلى الشيء الاضطرار اليه الالجاء الى الشيء الاضطرار اليه فاذا الجئ الى الشيء وطر إليه حينئذ نقول هذا صدق عليه الوصف صدق عليه الوصف بمعنى ماذا ان الاصوليين ان الأصليين هنا ذكروا هذه الاصناف الثلاثة بعناوينها قالوا مكره وقالوا ملجئ وقالوا غافل غافل من حيث الغفلة وملجأ من حيث الالجاء ومكره من حيث الاكراه فالاسم مراد هنا الاشتقاق قيد في المساله قيد في في المساله اذا يمتنع تكليف الملجأ قالوا الملجأ هو من يدري اذا يعلم ليس كالغافل الغافر هو الذي لا يدري لا يعلم وهذا يعلم إذا فرق بينهما فرق بينهما الملجئ يدري ويعلم والغافل لا يدري ولا يعلم وهو من يدري ولا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله مع حضور عقله يعني الجئ الى امر ما ليفعله او على الاصح ان يقال فعل به فعل وهو يدري يعلم وعقله معه لكن زالت قدرته واختياره ليس له رضا وليس له اختيار حينئذ نقول هذا النوع يسمى, يسمى ملجان قالوا بالمثال اتضح التعريف قالوا كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله عاشر دور فاخذ وكتف والقي على شخص من اجل ان ان يقتله. حينئذ هل له فقتله سقط عليه فقتل الذي الل سقط عليه حينئذ نقول هذا الذي جعل الهه لقتل هذا الشخص هل له قدره على الفعل الجواب لا هذا يسمى ماذا يسمى ملجان كمن حلف الا يدخل بيت زيد فقيد وحمل ادخل بيت زيد هل له قدره واختيار ورضا الجواب لا كذلك لو أدخل في ماء وهو صائم فافطر عنيد شرب الماء قهرا طر إلى ذلك والجا إلى ذلك هل يعتبر هذا الفعل له قلنا فهذه الصور كلها يسمى ماذا يسمى موجي يعني ملجان عنيد هو يدري يعلم ما, ما يفعل أو ما يفعل به ثانيا عقله لا معه لكن ما الذي فقده فقد القدره والرضا والاختيار حينئذ نقول هذا لا يعتبر مكلفا يمتنع تكليفه البتة قال هنا كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله فلا مندوحه له عن الوقوع عليه القاتل له الوقوع نفسه يعتبر يعتبر قاتلا له فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له وإنما هو الهه محض كالسكين في يد القاطع يعني صار هذا المكلف المسكين صار آلة لا فرق بينه وبينه بين الآله كما أنه يفعل بالاله فعل به ولذلك الصواب انه لا ينسب اليه الفعل لا ينسب اليه الفعل فالذي قتله هو الحامل له وأما هو هو لم يتلبس بشيء يختاره أو يريده فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا هو هو الملجؤ اذا هو من يدري ولا يجد مندوحه مندوحه الا ساعه والندح والندح الساعة والفسحه من ندحت الشيء إذا وسعتم ولا يجد مندوحه عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله فلا مندوحه له عن الوقوع عليه القاتل لهم فهو لا بد له من الوقوع والاختيار له فيه وله بفاعل له وانما هو الهه محضه كالسكين في يد قاطع وحركه كحركه المرتعش ومثله المطر مثله المطر اذا هذا تعريف لي للملجا مع مع المثال هذا قال فيه الناظم صوب امتناعه اي يكلف يعني صوب امتناع تكليفه الملجا وقلنا حكي فيه في الاجماع فامتناع تكليفه بالملجا اليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك لا يقدر فاذا كان ك... قيل له لا تقتل حينئذ هل يستطيع أن يمتثل الترك الجواب لا لأن الملجئ اليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع الملجئ إليه الذي هو القاتل به هذا واجب الوقوع سيقع ونقيض ما هو تالك قتله كف عنه نقول هذا ممتنع الوقوع ولا قدره له على واحد من الواجب والممتنع والبحث في مساله الملجا من جهه عدم جواز تكليف من ازيل رضاه واختياره اذا لماذا هو غير مكلف لانه غير راض وغير غير مختار وصار بحيث لا قدرة له اصلا بالالجا اذا هذا يعتبر شرطا زائدا على الشرطين السابقين وهما الفهم والعقل قلنا ثم شروط قد يقع فيها نزاع الاولان متفق حكي الاجماع عليهما وهما ماذا الفهم فهم الكلام والعقل ثم ما يتعلق بالاختيار هل هو شرط في صحه التكليف ام لا هذا محل نزاع هذا محل نزاع وهنا قد ازيل اختياره ورضاه وكذلك ازيلت قدرته اصلا فالمحال هنا هو ما لا يتعلق به اختياره اصلا ولا ينسب اليه فعل بوجه وهو الوقوع القاتل الذي لا يتمكن من دفعه ابدا ولا ولا تحصيله فالذي اسقط من شاهق على رجل يخطره يقال له ماذا كف عن هذا الوقوع هل في قدرته الامتثال الجواب لا لانه وقع انت تتصوره قبل في اثناء وقوعه هو قد وقع حينئذ الوقوع واجب ونقيضه الذي وترك القتل هذا ممتنع هل بقدرته على هذا او ذاك يقول لا ليس بقدرته اصلا وسياق كلام الناظم يقتضي حكاية خلاف في هذه الحاله قال وصوب با. دل على أن خلافا في المساله بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلا وإن امتنع سمعا قال العوض منعه يعني تكليف الملجأ كل من منع تكليف المحال لان الامتثال بدون الفهم محال وبعض من جوز تكليف المحال أيضا بعض لا كل لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم هنا يعني من منع تكليف المحال منع تكليف الملجأ قولا واحدا كل من منع التكليف بالمحال أو تكليف المحال منع تكليف الملجأ من جوز افترقوا فرقتين منهم من منع ومنهم من جاز بمعنى ماذا انهم على على قولي كل من أجاز تكليف المحال هل هو مجيز لتكليف الملجأ الجواب لا بل اكثرهم على المنع وقله منهم بعضهم على على الجواز حين ايدن صوب بما امتناع وان يكلف ذو غفله وملجا هنا قال صوبا بناء على ماذا بناء على أن بعض من أجاز التكليف تكليف المحال قد أجاز تكليف الملجا بناء على ماذا على أن الفائدة هي الابتلاء ومن منع مع تجويز التكليف المحال قال الفائدة في تكليف المحال هي الابتلاء هل يقدم أو لا يقدم لكن هنا ليس فيه فائدة عينه ايد منعه عينه ايد منعه وهذا ما اشار اليه المحل في شرحه حيث قال وقيل بجواز تكليف الغافل والملجل بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخره العظيمه ورد يعني هذا التجويز مردود ورد بأن الفائده في التكليف بما لا يطاق من الاختيار هل يأخذ في المقدمات منتفيه هنا هل يتحرك هل يبذل ما في وصعه ام لا هنا ليس ليس عنده ما, ما يمكن بذله هو هو مكتوف عينيد نقول هذا ممتنع أن يأخذ بالأسباب أو يأخذ بالمقدمات فإذا كان تكليف المحال أو ما لا يطاق جوزه بعضهم بناء على الابتلا نقول هذه العله منتفيه هنا فاذا كان كذلك قال منتفيه في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده اشار المصنف بتعبيره بالصواب اذا الصواب على بابي وصوب تكليف الملجئ بناء على أن بعضهم جوزه وهو ممن جوز تكليف ما لا يطاق والصواب عدم تكليفه يعني أن جواز تكليف الملجئ مبني على القول بجواز تكليف المحال إلا أنه عبر عنه بما لا يطاق لان احالته لعدم الطاقه أي لعدم صلاحية القدرة للتعلق به فلقى فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجا فهم أن المانع منه عدم الطاقه وهذا فيه ضعف فيه في يعني من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تكليف الملجا بناء على ماذا على أن الملجا إنما لا يكلف بناء على نفي القدره والقدره موجوده فجوز تكليفه وهذا ليس بصواب لأن الملجا ليس من حيث كون قدرته صالحه او لا وانما لفقد الرضا والاختيار ولذلك قلنا هذا العنوان الملجا يدل على ماذا على علة المنع كونه قد الجئ إلى شيء لا يرضاه ولا يختاره وأما القدرة فهي فهي باقيه وصالح لذلك واذا كان كذلك حينئذ النظر يكون إلى ماذا إله كوني قد زال رضاه واختياره قال هنا وليس ذلك بمانع عنده فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا ما لا يطاق اذا نقول هنا فالقائل فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجي فهم أن المانع منه عدم الطاقه يعني القدره وليس ذلك بمانع عنده فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا ما لا يطاق قال الطوفي رحمه الله تعالى وهو أي الملجأ الا يصح منه ترك لا يصح منه ترك لانه قد فعل به فعل هل يصح ان يكلف فقله لا تفعل كف قال لا يصح منه تركه كمن القي من شاهق على إنسان فقتله او مال كبهيمه فاتلفها او صائم القي مكتوفا في الماء فدخل الماء حلقه ونحوه لم يكلف وإلا كلف يعني إذا كان كذلك لم يكلف قال في البحر اتفق ائمه على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزله فوق الملجي وعندنا مثل يعني المضطر والملجا هل بينهما فرق ام لا عند المعتزله المضطر فوق الملجا وعند الاشاعره هو مثله هو هو مثله ولكن ظن ثم فرقا بين المضطر والملجأ لأن الملجأ يفعل به والمضطر هو يفعل كمن اضطر إلى أكل الميته حينئذ يجاز له الاكل مضطر لم يفعل به شيء لم يفعل إذن ثم فرق بين المضطر والملجأ والمضطر له احكامه سياتي معنا كمن شد وثاقه وهلقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه فقالوا المضطر اكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح وفي وجه لا يجز في خلاف ياتي بحث فيه في الرخصة قال البرماوي المكره كالاله يمتنع تكليفه قيل باتفاق يعني محل اتفاق والمكره بعض يعبر كما سياتي ان شاء الله تعالى المكره على نوعين مكره هو ما يعبر عنه بالملجا ومكره هو دون الملجا دون لكن المصنفون فرق بينهم هذا والصواب الملجأ الذي لا اختيار له ولا رضا لا اختيار له ولا رضا فيفعل به ما أراده الفاعل عنيد لا ينسب اليه الفعل فيكون كما مر معنا بانه كالسكين في يد القاطع أشار إلى أنه يطرقه الخلاف قيل نعم قال البرماوي المكره كالاله يمتنع تكليفه قيل باتفاق لكن الامدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجئ اليه لانه واجب الوقوع ولا بترك الملجئ لا تركه لأنه ممتنع الوقوع قال وكلامك سابقه قال في التحبير والمكره المحمول كالاله غير مكلف عند اصحابنا والاكثر يعني عند الحنابله فمذهب الحنابله هنا في الملجئ أنه غير مكلف قال ابن قاضي الجبل اذا انتهى الاكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف اجماعا غير مكلف اجماع سلب القدرة لا قدرة له اصلا والاختيار يعني لا قدرة له على ماذا على أن يختار فهذا غير مكلف اجماعا وفي حكايه الاجماع نظر الا ان يريد أنه غير ماثوم يعني غير اسف ومسلم فقالت الحنفية مكلف حكى عنه ابن مفلح في اصوله وحكى الطوفي في مختصره البلبل عن الأصحاب أنه مكلف مطلق كالحنفيه قال ابن مفلح وهو سهو يعني في البلبل قال أن الحنابل أو المذهب أن ان الملج مكلف كالحنفيه قال ابن مفلح وهو سهو قال المرداوي وهو كما قال يعني خطأ الطوفي في نسبته للمذهب ان الملج يعتبر مكلفا اذا الملج يدري ولا مندوحه له عن الفعل حينئذ نقول هذا الصواب أنه غير مكلف بل يمتنع تكليفه لعدم القدره اصلا ولعدم الرضا والاختيار قال رحمه الله واختلف في مكره ومذهب الأشاعر جوازه وقد راه اخر هذا الصف الثالث بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى تبع للاصل وهو ما يسمى بالمكره قول الناظم رحمه الله تعالى واختلف ف الالف للاطلاق اي اختلف الاصولي يختلف مغير الصيغه المراد هنا الاصوليون محذف الفاعل للعلم به وبنى الفعل لي مغير الصيغه او غير صيغته بناء على ماذا على أن الفاعل معلوم الحين هذين يكون حذف اختصارا حذفه من باب من باب الاختصار واختلف ايختلف الاصوليون في مكرهن أي في تكليف مكرهن على حذف مضاف بما أكره عليه بن قوله او فعله بما أكره عليه من قول وهذا يكاد ان يكون باتفاق عند القائلين بان المكره مكلف والفعل على قول ليس كل من أباح الاكره على القول أباح الاكره على الفعل ليس كل من أباح الاكراه على, على القول أباح الاكراه على على الفعل وعندنا في المذهب أن الاكراه انما يباح في الأقوال فقط دون الافعال دون دون الافعال اذا هنا في مكره أي في تكليف مكره بما اكره عليه من قول او فعل وهذا مذهب الجمهور كما قال قرطبي في التفسير ان مذهب الجمهور حكاه عن ابن حجر في الفتح مساله الاكراه قلنا هو غير مكلف مطلقا في القول والفعل هذي ينبني عليه ما ذم مسله الكفر هل نطق بالكفر حرينا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قيدها اكثر المفسرين على القول فقط يعني اذا اكره على قول الكفر وهذا ما نقول عن عن كثير من الصحابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان تلفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان فدل ذلك على أن الاكرهن ما يكون بالقول لكن بالفعل لو اكره للسجود للصنم هل هو مكلف او لا عله ذلك او لا لو اكره على لبس الصليب حينئذ هل يريد الاكراه او لا صواب الله اعلم أنه مقيد بالقول فقط واما الفعل فلا لان الايه وان كان في لفظها عام إلا من من اكره لكن السياق والسياق يدل على أن الاكراه مقيد بالقول دون دون الفعل لكن الجماهير او الجمهور جمهور على أنه عام في القول والفعل وذكره ابن حجر في الفتح وكذلك القرطبي التسهيل كثير من من المتاخرين اذا بما اكري عليه من قول او فعل اختلفوا في المكره على مذهبين هل هو مكلف أم غير مكلف على مذهبين أحدها أن يكون المكره مكلفا مطلقا يعني دون تفصيل الثاني أنه غير مكلف مطلقا يعني دون دون تفصيل وهذا اطرده في جميع المسائل الغاف المكلف مطلقا أو غير مكلم مطلقا المجنون مكلف مطلقا أو غير مكلم مطلقا السكران مكلف مطلقا أو غير مكلف مطلقا هذا الصواب إما تنفي وإما تثبت بالاطلاق أما التفصيل فهذا قول ضعيف الا اذا جاء دليل مفصل هذه قاعدة مطرده في جميع ما مر معنا وما سياتي حين اذا إذا جاء النفي غير مكلف مطلقا النصوص لم تفصل وا انما التكليف من اين جئت بالتفصيل لا بد من دليل فاذا كان كذلك عين يد نقول الاصل واما النفي المطلق أو الاثبات المطلق فالمكره قيل مكلف مطلقا وقيل غير مكلف مطلقا وقيل فيه مذهب ثالث ذكره الطوفي في شرح البلبل ان بلغ به الاكراه إلى حد الالجاء فهو غير مكلف لكن هذا عرفنا ماذا انه عنوان له بعنوان خاص الطوفي في شرحه على البول في المكره ثلاثة أقوال ثلاثه مذاهب مكلف مطلقا غير مكلف مطلقا قال ان بلغ به الاكراه إلى حد الالجاء فغير مكلف ان لم يبلغ فهو فهو مكلف حينئذ قل ان بلغ إلى حد الالجاء هذا هو الصنف الثاني السابق فلا يسمى الصواب عدم تسميته مكره وانما هو متبايع يعني العلاقه بين الملجا والمكره التباين فكل منهما له عنوان عنوان خاص وأما باعتبار مطلق الاكراه فيدخل الملجا تحت المكره لو نظرنا إلى المكره مطلقا هكذا دون النظر الى بحث الاصوليين في هذا الموضع حيلذا نقول الاكراه على نوعين يدخل تحته ماذا الالجاء هذا لا اشكال فيه لكن في هذا الموضع لما قال اصل الملجا والمكره والغافل اذا عنوان لكل واحد بعنوان خاص حينئذ لا يقال بأن المكره هنا أعم من من الملجا لماذا لأن كل عنوان له لفظه المشتق منه فدل ذلك على أن اللفظ قيد في المساله الملجا هو المكره الذي بلغ به إلى حد الالجاء فهو قسم خاص المكره هو الذي لم يبلغ به الاكراه إلى حد الالجاء اذا هما متباينان هما متباينان ولذلك قال فيه الطوفي مذهب ثالث ان بلغ به الاكراه إلى حد الالجاء اذا لا يكون ماذا لا يكون مكلفا وان لم يبلغ فهو مكلف في تفصيل يعني قال في الابهاج الاكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدره لزوال القدره وهذا نجعله فيما فيما مر والبحث في مساله المكره من جهه عدم جواز تكليف من أزيل رضاه بالاكراه وبقي اختياره وقدرته ما علمه بالتكليف يعني يدري يدري أو لا يدري يدري هو يعلم ليس كمن زال عقله فلا يدري أو زال فهمه فلا فلا يدري نقول حنينيد ما الذي ما الذي زال عند عند المكره بحيث ارتفع عنه التكليف نقول زال رضاه زال رضاه واختياره باق اولى اختياره باق لكنه صار كرها لا طوعا كما سياتي اذا الفرق بين المكره والملجا النظر في الاختيار وعدا الملجا لا اختيار عنده اصالته حين يذكر البحث في مساله المكره هنا من جهه عدم جواز تكليف من ازيل رضاه بالبا الاكراه يعني لم يرضى وبقي معه شيء اخر وبقي اختياره وعقد قدرته مع علمه بالتكليف قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة العزم لما ذكر العزم قال قد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان احدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو بداية والثاني عزم السالك وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم الوصول فقال وهنا الشاهد هو تحقيق القصد طوعا أو كرها يعني اراد ان يعرف ماذا العزم فقال تحقيق القصد طوعا أو كرها إذا قسم تحقيق القصد الى نوعين قد يكون طوعا يعني طواعيه باختياره وقد يكون ماذا قد يكون بالكراهية لكنه يسمى مختارا باعتباره كما سياتي قال ابن قيم اما قوله تحقيق القصد هو ان يكون قصده محققا يعني موجودا ثابتا لا يشوبه شيء من التردد وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره فصحيح يعترض عليه فإن المختار تحقيق قصده طوعا يعني الذي اختار المختار الذي اختار الفعل تحقيق قصده طوعا وأما المكره فتحقيق قصده كرها اذا المختار وغير المختار كل منهما يحقق قصده لكن المختار طواعيه طوعا باختياره دون اجبار وأما المكره فهو محقق لقصده لكنه لا طوع وإنما يكون من جهة ماذا من جهة الاكراه اذا هل ينفى عن المكره الاختيار الجواب لا لا ينفى مطلقا ولا يثبت له مطلقا وإنما نقول هل هو كاره ام طوع ان كان المراد عدم تحقيق القصد في المكره طوعا فهو منفي وإن كان كرها فهو غير منفي بل هو ثابت له اذا المكره لو اختيار والا ما حصل منه فعل كل فعل يقع من العبد ولم يفعل به احترازا عن الملجه إذا فعله وباشره حينئذ يوقع باختياره فاذا قاله اقتل زيدا الا قتلتك فقتله فعله باختياره اولى فعله باختياره لكن الاختيار هذا طوعا او كرهان كرهان اذا الفرق بين الملجئ والمكره بهذا الاعتبار قال ابن قيم فان المختار مختار يعني الذي اختار الفعل فيفعله دون كراهه تحقيق قصده طوعا واما المكره فتحقيق قصده كرهان فانه إذا أكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده كرهان لا طوعا هذا الفرق بين المكره و... وماذا ها وليس الملجا المختار الذي يفعله اختيارا وهذا التحقيق للمقيم لا تجده في كتب الاصول غير موجود قفت عليه في مدارج السالكين قال و... نعم فانه اذا اكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده طوع كرها لا طوع قال رحمه الله تعالى واختلف الفقهاء والاصوليون في المكره هل يسمى مختارا ام لا المكره هل يسمى مختارا ام لا قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول التحقيق أنه محمول على الاختيار له اختيار لكنه ماذا محمول على الاختيار يعني حقق قصده بالاختيار لكنه من جهه الكراهه او الكره لا من جهه الطوع اذا له اختيار ولذلك هو يفعل وينسب له الفعل اذا قتل زيدا والا قتله من القاتل هو المكره نفسه فينسب اليه الفعل واذا نسب اليه الفعل حينئذ يدل على أنه قد اختاره لكن اختاره ماذا كره لا طوعا هذا فرق جيد يقول التحقيق أنه محمول على الاختيار فله اختيار في الفعل فله اي للمكره اختيار في الفعل وبه صحه وقوعه فانه لولا ارادته واختياره لما وقع الفعل وهو كذلك كل فعل يقع فلا بد يقع من الفاعل وينسب إليه احترازا من الملجا وينسب إليه لا بد ان يقع بماذا باراده جازمة باراده جازمه وقدره تامه وهذا محل اتفاق عند اهل السنه والجماعه لكن المكره ارادته جازمه هنا من حيث ماذا من حيث كونه حملا حمل يعني أكره على هذا الاختيار فاختاره الا لابد انه قد قد اختاره ولذلك يقول شيخ الاسلام تحقيق انه محمول على الاختيار فله اختيار في الفعل وبه صح وقوعه فانه لولا ارادته واختياره لما وقع الفعل ولكنه محمول على أن هذه الاراده والاختيار ليست من قبله فهو مختار باعتبار أن حقيقة الاراده والاختيار منه وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار اذا له اختيار لكنه محمول على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه قال ابن قيم هذا معنى معنى كلامه اذا هل المكره مختار أم لا نقول الصواب أنه محمول على الاختيار بمعنى انه حقق قصده كرها لا طوعا والمختار هو الذي حقق قصده طوعا لا, لا كرها هذا فرق عز أن تجده في في كتب الاصول ذكر ابو لقيه في مدارج السالكين في منزله العزم قال اهل الاصول والمكره هو من لا مندوحه له عما اكره عليه إلا بالصبر على ما اكره به من لا مندوحه له علت ليست له سعه عما اكره عليه إلا بالصبر على ما اكره به كيف يعني اقتل زيدا والا قتلناك هي لذ بماذا يصبر على ماذا على قتل زيد الا على قتله هو قال من لم اندوحه له ليس له مندوحا عما اكره عليهم اكره على ماذا على قتل زيد الا بالصبر على ما اكره به قتله هو اقتل زيدا والا قتلناك عندنا قاتلان بسبب ذلك قتل زيد وقتل قاتل نفسه حينئذ يصبر على ماذا على قتل نفسه ليس له مندوحه الا بان يصبر على ما اكره به ها افعل والا ضربناك يصبر على ماذا على الضرب فيضرب ولا يفعل ما اكره عليه ليس له مندوحه الا بان يصبر افعل والا قتلناك فيصبر على ان يقتل افعل والا سجناك ولو طال السجن حينئذ نقول هذا ماذا أكره على السجن اذا ما اكره به هو ما هدد به من قتل وضرب ونحو ذلك من لمندوحه له ليس له مندوحه ولا سعى عما أكره عليه كقتل زيد إلا بالصبر على ما اكره به والفرق بين هذا وما سبق أن الالجاء يزيل الرضا والاختيار معا أزال الرضا والاختيار معا بخلاف الاكراه فانما فانه انما يزيل الرضا فقط واما الاختيار فهو باق لكنه مكره عليه محمول عليه على التفصيل التالي فتبين ان ان بين الملجا والمكره التباين وكذلك الغافل هذه الاقسام الثلاثه بينها علاقتها بعضها مع بعض التباين كيف التباين والمكره عم من الملجا نقول البحث هنا بحث خاص ليس النظر في مطلق المكره من أجل أن يقال إنه ذكر الأعم بعد الخاص وانما نقول الملجا باعتبار عنوانه له مفهوم خاص والمكره باعتبار عنوانه له مفهوم خاص فالعلاقه بينهما حينئذ للتباين وكذلك الغافل لان الكلام في كل من حيث خصوصه لا من حيث عموم غيره له أو عمومه لغيره اذ خصوصه هو محل الخلاف فيه اذا المكره كما سياتي بعض قال قسمان ما يصل به الاكراه الى حد الالجا قلنا هذا عنوانه الملجا هل دخل معنا في هذا النوع الثالث الجواب لا لم يدخل معنا لو لم نذكره في هذه المسألة هل دخل نعم دخل اذا النظر بالعموم لا في لا باعتبار هذه المساله و كونه مباين له باعتبار ذكري في هذه المساله كما ذكرنا فيما سبق ان الشيء اذا ذكر في القاعدة أو في النص فحينئذ نقول باعتبار سابق ولاحقي معناه خاص فلا يحتمل معنا آخر لكن لو فك ولزع عن النص ونظر اليه باعتبار ذاته فحينئذ قد يعم وقد قد يخص فإذا تكلم عن المكره هكذا من هو المكره في اللغه حينئذ نقول هذا قسمان قد يصل به الاكراه الى حد الالجاء فيكون كانه مفعولا به وليس هو بفاعل فلا يسمى لي الفعل وقد يكون دون ذلك هذا لا اشكال فيه وهو الصحيح لكن بعضهم طرده في هذا الموضع والصواب عدم, عدم طرد قال العطال وقد جعل كلامه صاحب الاصلي في منع الموانع قال فانه علم المصنف كما ذكر هو في منع الموانع فإنه جعل المراتب ثلاثه الغافل والملجه والمكره فانه جعل المراتب ثلاثه كل منها ابعد مما تليها على ترتيبها في المتن قال فابعدها تكليف الغافل ابعدها تكليف الغافل بانه لا يدري لأن الغافل لا يدري واذا كان لا يدري عن لا يعلم ويهما اولى الذي يعلم الذي لا يعلم ها الذي يعلم أقرب إلى التكليف اذا تكليف الملجا أقرب من تكليف الغافل لأن الغافل لا يدري وهذا وهذا يدري وتكليف الذي يدري أقرب من تكليف الذي لا يدري هذا فرق بينهما قال فابعده تكليف الغافل بأنه لا يدري ويتلوها تكليف الملجا فانه يدري ولكن لا مندوحه عن الفعل يعني اصلا لان الالجاء يسقط الرضا والاختيار عنه كما مره ويتلوها المكره فانه يدري وله مندوحه بالصبر عما اكره عليه اذا تكليف المكره اقرب من تكليف الملجا وتكليف الملجا اقرب من تكليف الغافل وتكليف الغافل ابعد من تكليف الملجا وتكليف الملجا ابعد من تكليف المكره على هذا الترتيب التنازلي قال ويتلوها المكره فانه يدري وله مندوحه بالصبر عما اكره عليه الملج ليس له مندوحه هو حمل والقي به ليس له مندوحه لكن المكر له مندوحه اقتل وإلا ضربناك يصبر على الضرب استعن بالله واصبر على على الضرب ولا تقتل ولا تفعل عين ذلك له مندوحه بان يصبر على ما هدد به لأن الاكرهه يسقط الرضا فقط دون الاختيار فكل مرتبه ابعد مما تليها فلا يرد قول من قال وكلام الإمام واتباعه صريح في أن الملجا قسم من المكره هذا اعترض بعضهم على صاحب جمع الجوامع قال بان المكره قسم من الملجا فكيف يجعل هذا مرتبه وهذه مرتبة وكلام المصنف لا ينافي ذلك لما اجتهر من جواز ذكر العام بعد الخاص كعكسه وكثرة وقوع ذلك وحسنه لنكته وهي هنا مخالفة الملجاك غيره بضعف الخلاف فيه جدا حتى عد المخالف مخطئا كما اشار إلى ذلك بتعبيره بالصواب يعني ذكر العام بعد الخاص ذكر العام بعد الخاص لماذا لكون الملجا يكاد يكون القول بعدم تكليفه متفقا عليه وصار القول بتكليفه كانه من ابعد ما ما يكون فلذلك ذكر العام بعد الخاص وهذا غلط ليس بالصواب وانما الصواب ان يقال الملجا باعتبار الالجاء مغاير تماما للمكره باعتبار الاكراه فكل منهم له معنى خاص في هذا الموضع وامما ما شاع عند كثير من الاصوليين خاصه المعاصرين يجعلون المكره ب بالقسمين في هذا الموضع فيقال الاكراه قسمان الأول اكراه ملجا وهو الذي لا تبقى للمكلف معه قدره والاختيار ثم من حلف الا يدخل دار فلان فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله الدار هذا ليس له فعل وليست له قدرة ولا اختيار ومثل ذلك غير مكلف باتفاق العلماء اذا قدرة له على خلاف ما اكره عليه الثاني اكراه غير ملجئ بحيث يبقى للإنسان قدرة واختيار على الفعل والترك كما إذا اكره الإنسان على شيء يكرهه ولا يرضاه كما لو أمر الحاكم شخصا بقتل انسان ما والا قتلناك فهذا هو محل الخلاف هذا هو محل الخلاف هكذا يذكر والصواب عدم ذكرين هذا خطأ لماذا لأن لأننا نقول أن الاصوليين لهم نظر دقيق وهو أن هذه العناوين ذكرت للاشاره الى ما اشتقت منهم فالغافل لغفلته ولذا قلنا في البداية الغافل البحث فيه من حيث الغفله والملجا من حيث الالجاء والمكره من حيث الاكراه ففرق بينها عين العلاقة العلاقه ماذا التباين هل العلاقة بينها التباين وهذا عندما نجعلها في مصف واحده وصوب امتناع ان يكلف ذو غفله وملجا واختلف بمكره حينئذ قلنا البحث في التكليف وعدمه وهذه ثلاث مراتب والعلاقه بينها بينها التباين في هذا النوع المكره في مذهبين وصوليين متقابلان المعتزله ولا الشاعره المذهب الأول وهو مذهب المعتزله انه يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحه عن الفعل الا بالصبر على ايقاع ما اكره به كما قال له قادر على ما يتوعد اقتل زيدا وإلا قتلتك اقتل زيدا وإلا قتلتك لا يجد من عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك يقتل هو حين يكون مقدما فاقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي القي من شاهق ارقب بينهما الذي القي من شاهق لا قدرة له ولا اختيار وهذا إذا أقدم على قتل زيد أقدم بماذا بقدره واختيار فرق بينهما وان اشتركا في عدم التكليف لكن تكليف هذا اقرب من تكليف الملجا ولهذا أبيح له الاقدام على شرب الخمر وكلمة الكفر على شرب الخمر بناء على الافعال وكلمة الكفر لكن نحن نسير على في الشرح على ما اصله كثير من الاصوليين وهو أن الاكراه عام في القول والفعل أي مساله تحتاج الى تحرير لانه ينبني عليها مثلا عظيمه مساله الكفر به بالفعل ونحوه واما تأثيم المكره على القاتل يعني قالوا ماذا المذهب الأول أن المكره غير غير مكلف اقتل زيدا والا قتلناك فان قتله اثم كيف ياثم وهو غير مكلف هذا اراده لان لان تأثيم القاتل بالاكراه مجمع عليه لا خلاف فيه بين بين المسلمين فضل عن العلماء اذا قال اقتل زيدا والا قتلناك فذهب فقتل زيد من اجل أن ينجي نفسه اثم حينئذ قال هو مكره والمكره غير مكلف فكيف أثم قال الإثم هنا من جهة لا من حيث الاكراه وهي جهه ايثار نفسه على غيره وهذه باختياره حينئذ لا اكراه فيها فلا لا اكراه فيها لانه قال اقتل زيدا والا قتلناك اذا خيره بين ماذا بين قتل زيد وبين قتل نفسه فااثر نفسه على زيد فآثم اذا الجهة منفكة وإذا كانت الجهة منفكة لا اعتراض على هذا القول بانه يمتنع تكليف المكره بناء على أنه ماذا أنه فاقد للرضا وإن كان معه اختيار اذا تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره هذا اعتراض يريد على المذهب الاول تكليف عدم تكليف المكره عدم تكليف المكره يرد عليه اسم القاتل لو قتل كيف ياثمه غير مكلف قالوا تأثيم المكره على القتل ليس من حيث انه مكره وإنه قتل بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره فهو ذو وجهين يعني هذا الفعل ذو وجهين الاكراه ولا اثم من ناحيته الاكراه ولا اثم من ناحيته وجهة الإيثار ولا إكره فيها إذن اكراه فيها اذا انتفى الاكراه عن جهه الايثار فلذلك اثم من هذه الجهه وهذا لأنك قلت لا له اقتل زيدا وإلا قتلتك معناه ماذا التخيير بينه وبين بين نفسه وبين زيد تخيير بين نفسه وبين زيد فإذا آثر نفسه فقد اثم لانه اختيار وهذا كما قيل في خصال الكفاره محل التخيير لا وجوب فيه ومحل الوجوب لا ومحل الوجوب لا تخير فيه هذه ياتي معنى الله تعالى محل التخيير لا وجوب فيه لانه واحد من ثلاث واحد من ثلاث هذا ماذا محل التخيير لا وجوب فيه يعني القسوه والاطعام والعتق هذه الثلاثه ليست هديسه محلا للوجوب وانما الاختيار واحد من ثلاث هذا محل الوجوب كذلك قال محل التخيير لا وجوب فيه يعني الثلاثه الانواع ومحل الوجوب لا تخيرا تخيرا فيه وهذا واضح باعتباري القدره المشترك فالواجب حينئذ يكون القدره المشترك بين هذه الانواع الثلاثه هذا لا تخير فيه فهو شيء واحد لكنه شيء معنوي كما نقول الكلي وجوده وجود ذهني وهو شيء واحد كذلك التخيير بين هذه الثلاث نقول هذا شيء واحد ولا تخيير فيه لانه قدر مشترك فان وقع بالعدق او وقع بالاطعام او الكسفه حينئذ نقول الافراد الثلاثه هذه ليست محلا لي للوجوب فاذا كان كذلك حينئذ اختل زيدا والا قتلتك التخيير بين قتل نفسه وقتل زيد هل هو محل الاكراه لا ليس محلا الاكراه فإذا آثر نفسه على زيد حينئذ نقول هذا ليس محلا للاكراه فالاصر فيه أنه مكلف به فإذا قتله وقدم نفسه على زيد حينئذ قد وقع في في المحرم وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج الى صورة صوره القتل من قولنا المكره غير مكلف يعني من قال بان المكره غير مكلف قال اي استثنى صورة واحدة وهي صورة القتلي وهي صورة القتلي والصواب اننا لا نحتاج للاستثناء لان الجهه منفكه محل الاكراه غير محلي التأثيم ولذلك قال في الجمع الاصل وكذا المكره على الصحيح يعني انتنع تكليفه ولو على القتلي ولو على القتلي واثم القاتل لايثاره نفسه لا من جهه الاكراه فلا نحتاج لاستثناء هذه الصورة. قال المحلل في شرحه وكذا المكره وهو من لا مندوحه له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما اكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح يعني قول الصحيح لعدم قدرته على امتثال ذلك فان الفعل للاكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الاتيان معه بنقيضه ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فانه يمتنع تكليفه حالة القتل للاكراه بتركه لعدم قدرته عليه واثم القاتل الذي ومجمع عليه الايثاره نفسه والبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا والا قتلتك فياثم بالقتل من جهة الايثال دون دون الاكراه وهذا هو الذي عليه سابق من فكاك الجه قال في منع الموانع اصل القتل لا عقاب فيه اصل القتل لا عقاب فيه والقتل المخصوص فيه عقاب يعني اصل القتل لا عقاب فيه الذي هو مطلق القتل واما القتل المخصوص قتل زيد بعينه قال فيه عقاب لتضمنه الاختيار وهو نفسه على على غيره وحاصله ان القتل المخصوص فعله اختيارا فياثم به والمراد بالمخصوص الذي فعله للايثام فإنه لم يكرهه على أن يفعل للايثام وإنما اكرهه على القتل بقطع النظر عن أن يكون للايثام اذا المراد هنا أن اذا اكره على قتل زيد من الناس فقتله حينئذ نقول ياثم كيف ياثم وهو غير مكلف نقول الجهة منفكة الجهة منفكة فهو ياثم على اعتبار كونه آثر نفسه على زيد وهذا التخير ليس محلا لي للاكراه فهو مكلف بعدم الايثار الذي هو مختار فيه وإن كان لازما للترك الذي هو النقيض لكن امتناع التكليف بالترك لوقوع نقيضه والايثار متحقق مع الفعل والحاصل على هذا المذهب أنه يمتنع تكليف المكره بأن ياتي بالمكره على امتثالا ان يفعل الفعل للاكراه امتثالا والامتثال يستلزم الفعل مطاوعة أو ليس له اختيار طوعا وانما له اختيار كرها والفعل للاكراه ينافيه لعدم قدرته عليه لان امتثال التكليف بالمكره عليه هو أن ياتي بالفعل الواقع للإكراه اختيارا مطاوعة للامر وهو محال بأن يقال افعل كذا والا فعلت بك حينئذ يترك ما أكره عليه امتثالا للامر عنئذ كيف يقال بانه يمتثل وهو مكره فامتنع عنه التكليف فتكليف عنئذ معناه أن يطلب منه أن يحصل الفعل أو أن يحصل الفعل الذي هو واقع للاكراه على وجه الامتثال وهو منتنع عقلا لانه يجمع بين النقيضين وهذا مذهب المعتزله كما قلنا وكذلك الطوفي من الحنابلة أنه غير مكلف قال في مختصره والعدل الظاهر الشرعي يقتضي عدم تكليفه المذهب الثاني وهو مذهب الاشاعره وهما اشار اليه الناظم بقوله ومذهب الاشاعره جوازه يعني طوى مذهبا وذكر مذهبا كذلك ما ذكر المذهبين قالوا مذهب الاشاعره جوازه اذا غير الاشاعره يرون عدم الجواز اذا ذكر مذهبا وطوى مذهبا وهذا يأتي في ماذا فيما إذا كان كل من المذهبين متقابلين يمتنع لا يمتنع فذكرحدهما يستلزم ذكر الثاني لكنه لم يذكره يعني لم ينص عليه ومذهب الاشاعره جوازه اي جواز تكليف المكره وإن كان غير واقع يعني البحث هنا في ماذا في الجواز ام في الوقوع فرق عندهم بين الجواز وبين الوقوع الجواز يعني بحث عقلي سحاله عقليه وعدم وجائز عقلا ام ممتنع واما الوقوع هل جاء به شرع ام لا لا هو غير مكلف به وانما النظر في ماذا في كونه جائزا عقلا اذا مذهب الاشاعره جوازه اي جواز تكليف المكره لقدرته على الامتثال بالصبر على ما اكره به وان لم يكلفه الشارع بالصبر عليه لم يجب عليه ذلك يعني افعل وإلا ضربتك ضربا شديدا حينئذ نقول يصبر على ماذا على الضرب لكن هل امره الشارع بالصبر على الضرب لا لم يمره بذلك اذا يصبر على ما اوكره عليه فاذا كان كذلك هل امره الشارع بذلك الجواب لا قال وقد رعاه اخرا اي را ابن السبكي قولنا شاعر اي رجع اليه مره اخرى يعني ابن السبك قال في الجمع صوب امتناعه اي مكلف ذو غفله وملجئ قال والمكره على الأصح كما قلنا سابقا والمكره وكذا المكره على الصحيح وكذا المكره على الصحيح حينئذ في جمع الجوامع رجح ماذا أن المكره غير مكلف لكنه بعد ذلك رجع عنه فرجع إلى الى الاشاعره هو خالف الاشاعره اين يرجع الى الى الاشاعره وقد رااه اخره اي را ابن السبكي قول الاشاعره اي رجع اليه مرة آخرة بعد ان اختار اولا مذهب المعتزله الله المستعان يعني كانه لم يكن ثم كان لم يستقم ثم ثم استقر مذهب المعتزله ثم بعد ذلك رجع إلى الأشاعر. الى الاشاعره الى الى الاشاعره الاشاعره معلوم فرقه تنتسب الى الاسلام لكن عقيدتها ليس عقيدة اهل الاسلام البتة قال هنا يقال اتيتك آخرة مرتين اي المرة الثانية من المرتين وذلك في الكتاب الاشباه والنظائر فقال والقول الفاصل أن الاكراه لا ينافي التكليف يعني نص على ذلك ليس في منع الموانع وإنما في الاشباه والنظائر انه في القواعد والقول الفاصل أن الاكراه لا ينافي التكليف لا ينافي التكليف اذا المكره مكلف المكره يعتبر مكلف وهذا عليه أكثر العلماء أن المكره مكلف أكثر المذاهب الاربعه على على تكليفه قال الجويني في التلخيص القول في صحه دخول فعل المكره تحت التكليف يعني باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف قال مقصدنا من هذا الباب لا يتبين إلا بعد أن تحيط علما بأن الاكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره يعني عنده قدره فالذي به رعشه ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته ورعشته أو كذلك لانه ملجا فلا ينسب اليه الفعل بالتا وإنما المكره من يخوف ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار اذا عنده قدرة وعنده اختيار وهو كذلك لا ننازع في هذا ليس ليس كالملجا الملجا لا قدرة له اصلا ولا اختيار ففرق بينهما قال فاذا تمهدت هذه القاعدة فلس حالة في تكليف ما يدخل تحت تحت اقتداله واختياله مع تحقق قصده وعلمه يعني شرطات صحة التكليف متحققة في المكره يفهم هو يفهم عقله معه عقله اذا الاصل فيه ماذا الاصل فيه أنه مكلف فاذا تحقق فيه شرطات التكليف حينئذ نقول قد تحقق فيه الفهم والعقل قال وين أحببت أن تعتصم بنكتة تخالف اصول الكلام وتليق بمحافل الفقهاء قلت أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على القتل عن القتل وهذا عين التكليف في حال تحقق الاكراه وهذا لا مال منجا منه يعني كانه جعل اجماع العلماء على أنه ياثم بالقتل اذا أكره على القتل جعله ماذا دليلا على صحه التكليف قال أجمع العلماء قاطب على توجه النهي على المكره على القتل عن القاتل اقتل زيدا وإلا قتلتك توجه اليه النهي بدليل ماذا بدليل التأثيم فلا تأثيم إلا على ترك امتثال المنهي عنه وهو منهي عن القتل فدل ذلك على أنه على انه مكلف والجواب كما ذكرناه سابقا ان الجهه هنا منفكه قال في قواطع الادله وأما المكره هو ففعله داخل تحت التكليف لانه يقدر على تركه بأن يستسلم بما خوف به وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يوصف بأنه مكره عليها لانه لا يقدر على تركها فالاكراه لا ينافي العلم والقصد فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره فلم يسقط التكليف اذا باعتبار الشرطين السابقين وقال بعض المتكلمين أن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف وليس لأهل هذه الطائفه تعلق الا ادعائهم فقد الاختيار يعني ليس لهم إلا النظر إلى الاختيار وجودا وعدما كانه لم يعتبر الاختيار ماذا شرطا في صحه التكليف قال من قال بامتناع تكليفه إنما قال ذلك لفقده الاختيار اذا هو غير مكلف قال هذا الاعتبار به وانما الاعتبار بماذا بالعلم والقصد والفهم والعقل قالوا ولا تكليف مع عدم الاختيار وربما يقولون إنه غير مريد لما أكره عليهم ولا قصد له فصار فعله كفعل النائم وليس هذا بشيء لان قد بيننا ان اختياره فيما أكره عليه قائم ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما أكره عليه فإنه يفعله عن قصد واختيار والصواب يقال بان الاختيار على نوعين اختيار قد يكون طوعا وقد يكون كرها والمنفي عن المكره هو الاختيار طوعا لا لا كرها والذي يكون معه التكليف هو الاختيار الطوعي واما الكره فلا تكليف معه البتة قال والدليل على بقاء التكليف حقه أنه تنقسم عليه الاحكام فيما اكره عليه ففي بعضها يجب عليه فعله وفي بعضها يحرم وفي بعضها يباح وفي بعضها يرخص فالاول مثل اكل الميت هذا سوى بين المكره و ها والمضطر الذي ياتي بحثه في في باب الرخصه ان شاء الله والصواب الفرق بين المضطر و والمكره فضلا عن المضطر والملجا فاذا ثبت الفرق بين المضطر والملجا فثبوت الفرق بين المضطر والمكره من باب اولى واحرى اما جعل المضطر بمعنى الملجا وتساوي المعاني هذا فيه في نظر قال فالاول مثل أكل الميت والثاني مثل القتل وثالث مثل اتلاف مال الغير والرابع مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمانينه قلبه على الإيمان وانقسام الاحكام عليه دليل القاطع على بقاء التكليف وهذا قلنا فيه في نظر قال وقد اجتمعت الامه على أنه لو اكره إنسان على قتل انسان لا يجوز أن يقتلهم ولو قتل أثمة اثم اسم القتل ولولا الحضرية عليه قائمة لم ياثم ولما اثم ثبت أن التكليف قائم مستمر عليه تاكل ماذا دليل من دليل الجوين فيه في التلخيص وقلنا فيه في ضعف والمذهب كذلك عند الحنابل أنه انه غير مكلف قال في الروضه فاما المكره فيدخل تحت التكليف لانه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما امر به وتركه افعل وإلا فعلت بك هو يستطيع ان يفعل وان يترك متى يفعل إذا آثر نفسه على ماذا على ما يفعل به من تهديد نحوي وله أن يصبر على ما هدد به اذا هو مخير فيكون حينئذ التكليف باقيا يكون التكليف باقيا وقالت المعتزله ذلك محال لانه لا يصح منه فعل غير ما اكره عليه ولا يبقى له خيرة وهذا غير صحيح فانم قادر على الفعل وتركه ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا اكره على قتل مسلم وياءثم بفعله قال ابن قدامه ويجوز ان يكلف ما هو على وفق الاكراه كاكراه الكافر على الإسلام هذا ما يسمى الاكراه بحق يقول الفقهاء في البيع يشترط فيه الرضا فإن اكره بحق صح البيع اولى صحه وهذا مستثنا واذا كان كذلك فلا فلا اعتراض به بالصوره المستثنى على على الاصلي و تارك على فعلها فإذا فعلها قيل ادى ما كلف لكن إنما تكون منه طاعه إذا كان الانبعاث ب باعث الامر دون باعث الاكراه يعني إذا الزام ولي الامر المسلم من يؤدي الزكاه خرجها بقهر وقوه اكرهه واملا اكرهه بحق هل يهل يثاب المخرج املا إن هو الطاعه ابتثال الامر اثي وان لم يخرجها إلا من أجل الاكراه لا ثواب لكنه تجزئ عن عن الزكاه فان كان اقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعه أو كذلك ولا يكون مجيبا داعي الشرع وإن كان يفعلها ممتثلا لامر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الاكراه فلا يمتنع وقوعها طاعه وإن وجدت صوره التخويف اذا إن كان الاكراه بحق وهذا لا اشكال فيه لوجود النص الدال على عله الاستثناء لكن هل يقع طاعة ام لا باعتبار ماذا باعتبار النيه باعتبار قال شيرازي في اللمع وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزله لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطا لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه ولانه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغيره كغيره المكره اذا نقول ثم فرق بين ما يتعلق به بالنفس وما يتعلق بالغير ما تعلق بالغير كالقتل تقول هذا فيه ماذا فيه تعدي وإذا, في واذا كان فيه تعدي فحينئذ يكون فيه الإثم وأما إن كان باعتبار نفسه ما يقع اكراه على نفسه حينئذ يكون ماذا يكون غير مكلف فقد فرق العلماء بين الاكراه في حق الغير والاكراه في حق النفس فالذي يكره على قتل انسان مسلم هذا لا يلز له قتله وان ادى ذلك إلى قتله هو وهذا محل اتفاق اما الاكراه في حق النفس والذي دلت عليه النصوص من الآيات والاحاديث أن الاكراه عذر يسقط التكليف وهذا الصواب ان المكره غير غير مكلف وهو ما يفيده قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فإذا جاز له أن يقول كلمة الكفر فمدونه من باب اولى اذا هل ترتب على كلمة الكفر اثر لا لم يترتب اذا عدم ترتب الاثر على الطلاق وعلى عقود البيع والهبه والى اخره نقوم من باب أولى واحرى فاذا جاز الاعلى فما دونه من باب أولى اذا دل النص على أن المكره غير, غير مكلف إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ويد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة خطا ونسيان وما سكره عليه هذا نص وفيه ضعف لكن العلم على اعتماد من حيث المعنى قال في المذكره الشيخ الامين في بيان المكره قال قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها فهذا النوع من الاكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى قلنا اراده هذا هنا ليس بالصواب اراده في هذا الموضع ليس بالصواب اذ لا قدره له على خلاف ما اكره عليه وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الاكراه مكلف وصاب انه غير غير مكلف و ظاهر كلامه انه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الاكراه لكان آثما والظاهر أن ذلك ان في ذلك تفصيلا وكلام الشيخ الامين في المذكره فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله والا قتلتك انت لا يجوز له قتل غيره وإن ادى ذلك إلى قتله هو واما في غير حق الغيل الظاهر أن الاكره عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من اكره وقلم مطمئنين به بالايمان في الحديث إن الله تجاوز لعن أمة الخطا والنسيان وما استقر عليه قال الشيخ الامين والحديث وان عله احمد ابن ابي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابته في الكتاب و والسنه قال ابن الحام المكره المحمول كالات غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو اكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا حنابلة وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا ياثم المكره على الفعل بلا خلاف قال صاحب المغني وغيره على الفعل هذا بناء على ماذا على أن الاكراه لا فيه القول والفعل أم أن الأدلة دال على أن الاكراه في القول فقط دون الفعل المذهب عند الحنابلة أن الاكراه انما يبيح الأقوال فقط دون الافعال وهذا الذي عناه هنا ب... بنسبة ذلك إلى ابن قدامه في المغني ثم قال ابن اللحان وهذه قاعده مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والافعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الاكراه لا يبيح الأقوال أن الاكراه لا يبيح إلا الأقوال وان اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح أن الاكراه لا يبيح إلا الا الاقوال يعني القول فقط واما الفعل فلا يبيح الاكراه واختلف في في الترجيح وهذا المذهب هو مذهب اكثر العلماء يعني الذين قالوا بان بان المكره غير بان المكره مكلف المذهب الثاني مذهب الاشاعره بان المكره مكلف ومنهم الشافعيه وغيرهم لصحة الفعل منه وتركه ونسبه الفعل اليه حقيقة ولهذا ياثم المكره بالقتل بلا خلاف قال البرماوي واما المكره غير الملجئ فلا يمتنع تكليفه مكره غير الملجئ بهذا القيب فلا يمتنع تكليفه ومقابله ينقل عن الحنفية أنه مكلف وربما نقل على المعتزله لكن الاثبت في النقل عنهم كما قال ابن تلمسان انه يمتنع التكليف بفعل المكره اشتراط كون المامور به بحيث يثاب عليه وهو, وهو لا يثاب هنا لانه ياتي به لداعي الاكراه لا لداعي الشرع ولا يمتنع التكليف بتركه ولا يمتنع التكليف بتركه فإنه إذا ترك كان أبلغ في إجابة داعي الشرع اذا ثم قولنا في تكليف المكره هل هو مكلف ام لا ثم قولان ينسبان لطائفتين كل منهما خارج عن اهل السنة والجماعه والصواب يقال بأن المكره غير مكلف والادله كما ذكرنا سابقا منها ما يتعلق به القرآن ومنها ما يتعلق به بالسنة ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين